الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان اشتراه من ابنه او ممن لا تقبل شهادته له لم يجوز بيعه مرابحه حتى يبين امره لانه متهم في حقهم انه يحابيهم قول المعلّف رحمه الله تعالى فإن اشتراه من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم هذا الفصل تحت باب بيع المرابحة والمرابحة كما تقدم لنا أن يقول اشتريته بمئة وأريد ربح عشرة أو اشتريته بكذا وأريد ربح بكل عشرة ريال مثلا أو بكل عشرة أربح ريالين أو نحو ذلك هذا المرابحة يعني أنه اشتراه برأس ماله الذي اشتراه به وزاده نسبة معينة مبلغا معينا معلوما سواء كان منسوبا إلى القيمة كاملة أو منسوب إلى جزء من أجزائها المعروم منسوب إلى القيمة كاملة لك في المائة عشرة المائة اشتراه بمائة وأعطاه زيادة عشرة بنسبة معينة في جزء من أجزائها كان يقول لك ربح بكل عشرة ريال هذه المرابحة وتقدم لنا صور كثيرة وأنه ينبغي أن يخبر بالحال كما هي ولا يموه على من أراد الشراء بل يخبر بالواقع والحقيقة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه بقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما فالبائع يبين السلعه يبين ما فيها من عيب قبل ان يبيعها يبينه لمن اراد الشراء والمرابحة نوع من أنواع البيوع البيع العام يقول مثلا هذا هذه بعشرين ولا يدرى بكم اشتراها ليس بلازم أن يخبر بكم اشتراها لكن قد يأتي شخص يقول أنا لا اشتري منك هكذا وإنما اشتري منك مرابحة أعطيك ربح معين في السلعه حسب ما اشتريتها فيتفق على هذا فلا باس وفي باب المرابحه اذا كان الرجل اشترى السلعه من ابنه او بنته او اشتراها من امه او من ابيه او من زوجته فلا يصح ان يقول اشتريتها بكذا واريد ربح كذا فقط لا بل يجب عليه ان يبين يقول هذه اشتريتها من ابي هذه اشتريتها من ابني هذه اشتريتها من امي هذه اشتريتها من زوجتي او الزوجة تقول اشتريتها من زوجي لان هؤلاء هم الذين لا تقبل شهادتهم له ولا تقبل شهادته لهم لانه متهم من قبلهم ومثل هذا شريكه كذلك اذا اشترى من شريكه فيبين هذا فإن اشتراه من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له هم هؤلاء الأب والأم والزوج أو الزوجة والابن والبنت ومثل ذلك الشريك في البضاعة فلا يقول هذا اشتريته بكذا ويسكت وأريد ربح كذا لأنه قد يكون زاد في قيمة السلعة وهي لا تستحق فيغر المشتري فيقول هذا اشتريته من أبي ليكون المشتري الآخر على بصيره وعلى بينة من أمره نعم. وإن استراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة وان لم يكن حيلة جاز لانه لا تهمة في حقه وان اشتراه من غلام دكانه او غيره حيلة يكون موظف عنده او اجير في محله او شخص يشتغل لنفسه لكن له نسبه من الربح هذا الرجل فاشترى منه او اشترى شيئا من شخص له عليه دين فلا يجوز ان يقول هذا اشتريته بك لا يبين يقول هذا اشتريته من محل مشترك لينا وزيت أو مشترك لي أنا وأخي أو هذه اشتريتها من شخص لي عليه دين استوفيت بها حقي فيبين الأمر كما هو ويقول اشتريتها بكذا من كذا وأريد ربح كذا ولا يقول مثلا هذه اشتريتها بعشره أريد ربح ريال واحد فيها فيغتر المشتري يقول نعم هذه أكيد أنها تساوي أكثر ما دام هذا الرجل الحالق في البيع والشراء اشتراها ولا يريد ربح فيها إلا ريال فهذه ربح بسيط بينما هذا الرجل قد يكون اشتراها من أبيه وهي لا تساوي ثمانية لكن دفع قيمة أكثر لأبيه او اشتراها من غلامه الذي يشتغل في محله او اشتراها من شريكه او اشتراها ليستوفي بها دينه لان هذه الحاجة مثلا تساوي ثمانية لو قال لهذا الذي له عليه حق اريدها بثمانية قال لا بيع على واحد يدفع لي نقدا هذا يستوفي فقال مثلا اشتريها منك بعشرة فاشتراها وذهب ليغرر بها الاخرين ويقول اشتريتها بعشرة من يدفع لي فيها ريال واحد نقول يجب ان يخبر يقول اشتريتها من شخص لي عليه دين نعم فصل وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه فأعجب أحمد أن يخبر بالحال على وجهه أو يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي لأن هذا مذهب ابن سيرين ولأن الربح أحد نوعي النماء فيخبر به في المرابحه كالولد والثمرة ولعل... ولعل هذا من أحمد على سبيل الاستحباب لأنه أبلغ في البيان يقول فصل وان اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه يقول فأعجب أحمد أن يخبر بالحال على وجهه اشترى سلعة مثلا بعشرة ثم باعها بخمسة عشر ثم اشتراها هو ممن باعها عليه بعشرة يقول الامام احمد رحمه الله تعالى احب الي ان يبين الحقيقة ان يقول هذه السلعة اشتريتها بعشرة وبعتها على شخص بكذا واحتاج هذا الشخص فاشتريتها منه بكذا وكلاهما نقد ما فيها نسيئه معجل يخبر بالحقيقة وأنا أريد مكسب كذا يقول إلا إن قصر الربح من القيمة الأخيرة فلا بأس أن لا يخبر اشتراها بعشرة ثم باعها بخمسة عشر ثم اشتراها بعشرة كم طلعت عليه هذه العين بخمسة فإن قال هذه بخمسة فلا بأس وإن أراد القيمة الحقيقية التي هو اشترا بها الأخير قال أحب إلي أن يخبر أنه اشتراها قبل بكذا وباعها بكذا ثم اشتراها مرة أخرى بكذا وهذا من الامام احمد على سبيل الاستحباب يعني ليس بحتم وليس بواجب عليه ان يخبر لانه اشتراها فعلا بعشره لانه ابلغ في البيان والايضاح وكلما كان البائع والمشتري ابلغ في البيان والإيضاح لهذه العين المباهه وللقيمه المدفوعه ولما بينهما فهو ابرى للذمه وأربح في البضاعه وهو اكمل في الصدق فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده يجوز أن يخبر بالثمن الثاني وحده لأنه هو الواقع والحقيقة مثلا هذه السلعة اشتراها بعشرة ثم باعها بثلاثة عشر ثم اشتراها هو مرة أخرى بأحد عشر فلا باس ان يقول هذه السلعه اشتريتها بأحد عشر لان هذا هو الواقع في شرائه الاخير والشراء الاول انتقلت منه باعها على شخص ما ودفع فيها ثلاثة عشر ثم عرضت مره اخرى للبيع فاشتراها هو بأحد عشر فلا باس ان يقول لمن ارادها مرابحه هذه اشتريتها بأحد عشر لأنها دخلت ملكه الأخير في بهذه القيمة نعم ويخب... ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده لأن الثمن الذي حصل به هذا الملك فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها كذلك لو خسر فيها مثلا يخبر بالقيمة الحقيقية يخبر بأنه اشتراها مثلا إذا كان مثلا اشتراها أول بعشرة ثم باعها بثلاثة عشر ثم اشتراها بثمانية المرة الأخيرة يجب عليه أن يقول اشتريتها بثمانية ولا يجوز أن يقول اشتريتها بعشرة القيمة الأولى التي انتقلت من ملك فيها ويخبر بما اشترى به الشراء الأخير لأنه هو الذي ثبت به الملك الأخير نعم. فصل فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصريه، ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح لأنه باع برأس ماله وما قرره من الربح فإذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح حتى ولو كذب في في الإخبار بالقيمة مثلا يقول هذه السيارة اشتريتها بعشرة آلاف وأريد ربح خمسمائة ريال فقط فيغتر المشتري يقول هذا حاذق وعارف بقيم السيارات وكوني أدفع مثلا ربح خمسمائة ريال لهذا الرجل انا أكون كسبان ومستفيد فاشتراها منه بعشرة آلاف وخمسمائة ريال فقبضها وانت مضى يوم أو يومان أو أكثر ثم تبين لمشتري السيارة بعشرة آلاف وخمسمائة ريال أن صاحب المعرض قد اشترها بثمانية آلاف لكن كذب عليه وهو دفع عشرة آلاف وخمسمائة ريال بينما القيمة الحقيقية هي ثمانية آلاف فما حكم البيع حينئذن البيع صحيح مثل لو باع عليه شاة فيها لبن كثير مصرى ممنوع مجموع ثم تبين له الواقع والحقيقة البيع صحيح بيع المصرات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لكن المشتري له الخيار في هذه الحال البيع صحيح لكنه يرجع على من باعه فيقول تعال يا أخي أنت كذبت علي قلت إنك اشتريتها بعشرة ألاف فأنا أعطيتك فيها خمسة في المئة على أساس ربح لك أعطيتك خمسمائة ريال في عشرة ألاف ريال على أن القيمة عشرة ألاف الآن تبين لنا أن القيمة هي ثمانية آلاف وعندي شهود وهذا إقرار البائع اللي باع عليك إنه باعها عليك بثمانية آلاف ماذا أنت قائل لهما إن تحاكما إليك تقول قيمة السيارة ثمانية آلاف رضي صاحب المعرض او سخط لانه باعها بمرابحة وهل له الخمسمائة كاملة ولا الا نصيبها من الربح له نصيبها من الربح فقط خمسمائة ريال موزعة على عشرة الاف يكون في الالفين مئة نقص من القيمة الآن ألفا ينقص مئة تكون قيمة السيارة الحقيقية هي ثمانية آلاف وأربعمائة ريال البائع يقول لا إذن أنا لا ما نبايع بهذا السعر ما دام أنك اكتشفت الأمر أنا ما نبايع بثمانية آلاف هل يلزمه يلزمه لأنه هو قر على نفسه بالبيع وباع مرابحة ما باع على أنه اشتراها بعشرة بربح خمسمائة ريال فتبين أنه اشتراها بثمانية فله الثمانية هو أربعمائة ريال ينقص حق العلفين من الربح ولا خيار له حينئذ لو عدل عن البيع قال لا السيارة سوى أزود أنا ما بيع بثمانية آلاف خمسمائة ريال نقول لا هذا إقرارك على نفسك أنك بعتها مرابحة وتبين لك أنك اشتريتها تبين لنا أنك اشتريتها بثمانية آلاف فلك ربح الثمانيه فقط وهو أربعة آلاف ريال فقط والمشتري له الخيار والبايع لا خيار له لأن البائع داخل على بصيرة وهو اللي كذب المشتري مثلا يقول بعد ما تبين لي أن السيارة مشترات بثمانية آلاف ريال ما أرغب فيها يعني أنا معي عشرة آلاف فأحب أن أشتري بها سيارة على قدرها ما أشتري بثمانية آلاف سيارة ضعيفة. لا فالمشتري بالخيار في هذه الحال لأنه هو الغرض به والبايع لا خيار له يكون المشتري بالخيار إن شاء أخذ السيارة بقيمتها الحقيقية ونسبة الربح وإن شاء رد السيارة بكاملها وأخذ دراهمه كاملة نعم وان اختار المشتري رد المبيع فله ذلك نص عليه لانه ربما كان غرضه الشراء لسلعه واحده بجميع الثمن لانه له غرض بهذا يقول انا ما اريد اشتري سياره بثمانيه اريد اشتري سياره بعشره تكون اقوى وامتن وأصبر على الاستعمال فكله غرض صحيح فله الخيار حينئذ ولا خيار للبايع لأنه لم يغرر به وإنما هو الذي غرر بالمشتري نعم وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له لأنه رضي المبيع بثمن فحصل له بدونه فلم يكن له خيار كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا الخلقي رحمه الله أحد أئمة الحنابلة يقول لا خيار له لأنه أخذ القيمة بأقل مما اشترها به فهو مقدم على شرائها بعشره بعدين تبينت له القيمة صارت له القيمة بثمانية فلما لا تجعلون له الخيار لا خيار له لأنه أخذ القيمة أخذ السيارة بأقل من قيمتها مثل ما لو اشترى شيئا معيبا ثم تبين انه صحيح فهو اخذ اكثر مما توقع والتوجيه الاول له حظ من النظر لانه يقول انا كنت اتوقع ان السياره هذه بعشره فانا معي عشره اريد اشتري بها على قدرها ما اريد الشريدون تتعبني في الاستعمال قيمة السيارة المشترات بعشرة ليست كالسيارات المشترات بثمانية مثلا التي اشتريت بعشرة تكون أقوى وأمتن فأنا ما أريد سيارة ضعيفة أردها فالظاهر أن له الخيار لأنه غرر به نعم فأما البائع فلا خيار له لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به والعم البائع فلا خيار له لا يقول لا عدلت عن البيع ما دام انكم اكتشفتم ولن تدفعوا لي إلا ثمانية أنا لن أبيعها بربح خمسمائة ريال على الثمانية أو أربعمائة ريال نقول لا أنت بعت وأصل بيعك مرابحة ما بعتها بيعا ناظا بعشرة وإنما بعتها على انك اشتريتها بعشرة وتبي خمس فيها تريعا فقط فلا خيار لك في هذه الحال ولأنه هو الذي غرر بصاحبه ولم يغرر به هو ما غرر به نعم وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ لانه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به في كل ما تقدم يقول وفي سائر ما يلزمه اخبار بالحاله على وجه فلم يفعل تقدم لنا في امور قلنا عليه ان يخبر بالحقيقه يخبر بالحقيقه اذا اشترى من ابنه يقول هذه اشتريتها من ابني هذه اشتريتها من ابني واريد فيها مرابحه 10000 لو قال هذه الارض اشتريتها من المكتب الفلاني العقاري مثلا واريد عشرة الاف ربما المشتري يقول حسن كوني ادفع ربح لهذا الرجل الجيد الحاذق في البيع والشراء احسن من كوني اشتري من صاحب المكتب مباشرة فاذا تبين له انه اشتراها من ابنه او اشتراها من ابيه او اشتراها من زوجته او اشتراها من مدين له في هذه الحال يكون المشتري بالخيار ولا خيار للبايع يقول وفي سائر ما يلزم الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يعني ما أخبر بالحال على وجهه ما قال هذه اشتريتها أنا وزيد وتقسمناها فكان نصيبي بكذا ما قال قال هذه اشتريتها أنا بكذا بينما هو مشتري هو وزيد وتقاسموها ربما أنه تنازل عن زيد بشيء وتسامح مع زيد فيخبر يقول هذه اشتريناها انا وفلان وتقاسمناها فكان نصيبي بكذا وكان نصيبه بكذا واريد انا ربح عشره فيها فاذا اخبر بالحقيقه فالامر جلي وواضح ولا غبار عليه ولا خيار لا للبائع ولا للمشتري واذا لم يخبر البائع بالحقيقه كما هي ف عقوبته أن يرد عليه المبيع إن شاء المشتري وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يقول ما أخبر بالحال على وجهه ما قال اشتريت هذه الأرض من زوجتي باعها على أنه اشتراها من المكتب العقاري الفلاني ويريد لبح خمسة ألاف بينما هو بالحقيقة والواقع اشتراها من زوجته وهي تساوي خمسين واشتراها بسبعين ثم يأخذ من المشتري الآخر مكسب خمسة فيكون الضرر على المشتري الآخر المسكين غرر به يقول يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ يأخذها بالقيمة التي اتفقوا عليها لا بأس لأن له الخيار أو يردها ويأخذ دراهمه نعم. وان اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه انه مخير بين الفسخ واخذه بالثمن حالا لان البائع لم يرض بذمه المشتري فلا يلزمه الرضا بها وعنه, وعنه يخير بين الفسخ واخذه بالثمن حالا لان البائع لم يرض بذمه المشتري فلا يلزمه الرضا بها وعنه يخير بين الفسخ واخذه بالثمن مؤجلا لانه الثمن الذي اشترى به البائع والتاجيل صفه له فاشبه المخبر بزياده في القدر وإن, وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين إن اشتراه بثمن مؤجل اشترى هذه السيارة مثلا بعشرة آلاف كل شهر يدفع ألف أو بعد ثلاثة أشهر يدفع خمسة ألاف وبعد ثلاثة أشهر يدفع خمسة أخرى أو يدفع العشرة كلها بعد ستة أشهر مثلا كل هذا يقال له ثمن مؤجل اشترى هذه العين بثمن مؤجل ثم جاءه آخر فقال أريد أن أشتري منك هذه السيارة مرابحة فيقول نعم لا بأس كم تدفع لي قال بكم اشتريتها أنت قال انا اشتريتها بعشرة ألاف ولم يذكر التأجيل اشتريتها بعشرة ألاف قال ادفع لك زيادة ألف قال نعم هذا أضمر في نفسي أنه كسبان لأنه اشتراها بأقصاد معجلة وسيأخذ القيمة دفعة واحدة ومكسب ألف هذا ما يجوز للبائع ان يقول هكذا بل يجب عليه ان يخبر انه اشتراها بقيمه مؤجله او مقسطه او على دفعتين او اقل او اكثر ما اخبر ثم بعد يوم او يومين او اسبوع تبين للمشتري الاخير ان الرجل الذي باع عليه السياره كان مشتريها بالاقساط بعشرة الاف وهو دفع كامل فيقول المشتري الاخر الاخير بالخيار بين أيش بين امرين اما ان ياخذ السياره بالقيمه كامله حاله او يرد السياره وياخذ اراهمه لما لا تقولون ياخذها بالقيمه مؤجله مثل ما اخذها الاول نقول لا لان الاول ربما انه معروف وبيعت عليه بالاقساط لان البايع بالاقساط مطمئن بانه يسدد